عراقي فيما يتعلق بي تجويز دعاء الصالحين ونحوهم توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى فصر عقد لي شبهه جديده قال العراقي فعند اهل السنه ايوا الجماعه افعال العبد مخلوقه لله وعند المعتزله ان المخلوق خالق لافعاله ومع هذا فاهل السنه لا يكفرونهم انتهى ده النقل عن عن العراق اذا فعند اهل السنه واو الجماعه افعال العبد مخلوقه لله المراد بها الافعال الاختياريه الافعال الاختياريه هي محل النزاع وامم الاضطراريه غير الاختياريه حتى المعتزله قالوا بانها مخلوقه لله تعالى عند اهل السنه والجماعه الافعال العبد الاختياريه مخلوقه لله غيرها وامم الافعال غير الاختياريه فهي محل اتفاق بين الفرق حتى المعتزلة قالوا بأنها مخلوقة لي لله تعالى الأفعال الاختيارية هي التي وقع فيها النزاع عند المعتزلة وأرادوا بها فعل الطاعة والمعصية نسي ما يتعلق به بفعل الطاعة وفعل المعصية جعلوا ذلك مخلوقا للعبد ذاته قال وعند المعتزلة أن المخلوق خالق لأفعاله المعتزلة القدرية وهذه كما هو معلومة للمعتزلة على مرتبتين المتقدمون والمتأخرون المتقدمون أنكروا العلم والكتاب وهم الذين قال فيهم السلف خاصمهم بي أو ناظرهم بي بالعلم فإن قروا وإلا كفروا يعني كفار يعني أنكروا العلم وأما من بعدهم فإن إذن قروا بهم بالعلم ونازعوا في عموم المشيئة والخلق في عموم المشيئة والخلق الأولون كفار ونقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنه والمتاخرون الذين قرروا بن علم وانكروا عموم المشيئة وعموم الخلق فيهم قولان لأهل السنة والجماعة من هم كفروهم ومنهم جعلها من البدع المكفرة لكنها مقرونة بقيام الحجة وهذا هو المشهور عند أهل السنة والجماعة وسبق تقريره في شرح الواسطية قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السابع صفحة 381 قال وكذلك كلامهم اي سلف كذلك كلامهم في القدريه يحكون عنهم انكار العلم والكتابه يحكون عنهم انكار العلم والكتابه وهؤلاء هم القدريه الذين قال ابن عمر الصحابي الجليل الله تعالى عنه فيهم اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براؤوا مني وهذا لا شك انه ماذا تكفير هذا يعتبر تكفيرا لهم ثم ما اقام الحجه انتبه لهذا ما قال ابلغهم لعل عندهم شبهه ولعل عندهم تاويل ومثل هذه الامور التي يكثر الكلام فيها عند المتاخرين وانما مباشره لما نقل اليه الكفر قال لا يعتقد هذا الا الا كافر الا من كفر تبرئ منهم رضي الله تعالى عنه قال وهم الذين كانوا يقولون ان الله امر العباد ونهاهم امرا العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه فامر الله تعالى العباد بقيم الصلاه لا تقربوا الزنا من الذي يقيم الصلاه من الذي لا يقرب الزنا الى اخره لا يعلم الله تعالى هذا لا شك انه انكار للعلم الازلي المتقدم قال وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه ولا من يدخل الجنه ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك فعلمه بعد ما فعلو اذا العلم يكون لاحقا لا يكون سابقا هكذا يعتقدون ولهذا قال الامر انف اي مستانف يعني جديد مبتدا لا يعلمه الا بعد وقوعه يعني انه مستانف العلم بالسعيد والشقي ويبتدئ ذلك من غير ان يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب فلا يكون العمل على ما قد قدر فيحتذي به حذو القدر بل هو امر مستانف مبتدا الى ان قال وقال تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون على جهات العموم الكلية وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وهو يتكلم به ويخبر به فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية هذا القدر الذي هو ماذا؟ العلم والكتابة عمر ونهى ولا يعلم من يطيع ومن يعصيه ومن هم السعداء ومن هم الأشخى لا يعلم ذلك الا بعده بعد وقوعه ان يدن يكون العلم لاحقا ان العلم لاح ولا شك ان القران كله من اوله الى اخره يدل على ان الله تعالى يعلم الاشياء قبل وقوعها فمن انكر ذلك فقد كذب القران كذب القران قال رحمه تعالى فهذا القدر هو الذي انكره القدريه الذين كانوا في اواخر زمن الصحابه وقد روي ان اول من ابتدعه بالعراق رجل من اهل البصره يقال له سيسوي من ابناء المجوس هكذا هذه العقائد كما ذكرت لك قاعده جميعها ليست مما دل عليه الكتاب والسنه انما هي عقائد ماجوسيه يهوديه نصرانيه عبر بما بماشي كل ادخيل على الاسلام واهل الاسلام فلا تنسب الى الاسلام البتة وان جاء بعض اصحابها بماذا ببعض الايات التي تكون متشابهه او فيها شيء من الاشتباه باعتبار الافراد يعني افراد الالفاظ او الافراد اعتباري افراد الالفاظ اما التراكيب هذه لا تدل الا على ما دل عليه المحكم قال وتلقاه عنه معبد الجهني ويقال اول ما حدث من الحجاز لما احترقت الكعبه فقال رجل احترقت بقدر الله تعالى يعني قدر الله تعالى ان تحترق فاحترقت فقال اخر لم يقدر الله هذا لانه ماذا شيء عظيم ان تحترق الكعبه قال لا ما قدر الله تعالى لانها معظمه الشعائر لله تعالى فلما وقع ما ينافي ما ينافي الحكمه بظاهره عقله ورائه نفاه ان يكون مقدرا قال ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين احد ينكر القدره فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابه كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ووافله ابن الاسقع وكان اكثرهم بالبصره والشام وقليل منهم بالحجاز فأكثر كلام السلف في ذنب هؤلاء القدرية أكثر كلام السلف في ذنب هؤلاء القدرية وفي القدرية الأخرى كذلك لكن الكثير فيما يتعلق به القدرية الأول الذين أنكروا العلم والكتابة ولهذا قال وكيع بن الجراح القدرية يقولون الأمر مستقبل وإن الله لم يقدل الكتابة والأعمال هكذا قال وكيع والمرجئه يقولون القول يجزئ من العمل يجزئ من من عمل يعني عن العمل والجهميه يقولون المعرفه تجزئ من القول والعمل فصل بين المرجئه والجهم وكلاهما مرجئ جهميه مرجئ في باب الايمان قال وكيع وهو كله كفر يعني هذه الانواع الثلاث كلها من من الكفر كلها من الكفر بل ثم نقل كذلك من تميم رحمه الله تعالى عن وكيع وعن احمد وغيره من السلف ان من قال الايمان هو تصديق او قال المعرفه هو كاف فهو وكاف قال ولكن لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من اهل النظر والعباد صار جمهور القدريه يقرون بتقدم العلم يعني حصل عندهم ماذا حصل عندهم نقله في المذهب كان اولا مبنيا على انكار العلم والكتابه ثم دخل معهم من اهل العلم ممن انتسب الله الى الى العلم فحصل ماذا حصل اصلاح للمذهب فصاروا يقرون بالعلم و... والكتابة وحصل خلل باعتبار المشئه والخلق مشئه والخلق عدت تقرير تاميه رحمه الله تعالى. ولكن لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من اهل النظر والعباد صار جمهور القدريه يقرون بتقدم العلم وإنما ينكرون عموم المشيأة والخلق عموم المشيئة ليس المشيئة إنما عموم المشيئة وكذلك عموم الخلق لا ينكرون المشيئة ولا ينكرون ماذاء الخلق إنما ينكرون العموم في النوعين مرتبتين قالوا عن عمر بن عبيت في إنكار الكتاب المتقدم روايتان وقول أولئك الذين أنكروا العلم كفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد غيرهم يعني كفار تвержون ماذا تبرون كفارا لأنهم أنكروا العلم صراحة وأما هؤلاء الذين أقروا بي العلم والكتاب ولكن أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق فهم مبتدعون الضالون يعني لا يكفروا فيهم خلاف منهم من كفرهم ومنهم من, من لم يكفرهم يعني فيهم قولاء قال فهم مبتدعون ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباء كتب عنهم العلم كتب عنهم العلم وكتابه العلم تدل على انهم لم يكفروهم هكذا استدل رحمه الله تعالى واخرج البخاري ومسلم لجماعه منهم اذا نقلوا الاخبار وخبر كاف لا يقبل ودل ذلك على ان هذا النوع لا يطلق بتكفيره لكن من كان داعيه اليهم لم يخرج له يعني فرقوا بين الداعيه وبين غير الداعيه فمن كان داعيه يدعو الى بدعته هذا لا ينقل عنه قالوا هذا مذهب فقهاء اهل الحديث كاحمد وغيره ان من كان داعيه الى بدعه فانه يستحق العقوبه لدفع ضرره عن الناس وان كان في الباطن مرتهدا صاحب البدع قد يكون ماذا قد يكون مجتهدا يعني يحسب انه على خير قد عرف ان هذا لا لا يرفع عنه الوصف الكافر والمعتد والفاسق اذا ظن انه على هدى وانه على خير ولكنه وقع في الكفر وكان الكفر مما يخرج من المله لا ينظر الى ماذا الى حسبانه ولا ينظر الى الى ما اعتقده من كوني على هدى بل النظر يكون باعتبار الشرع مطابقه الشرع ليس مطابقا الظني قال وان كان في الباطن مجتهدا واقل عقوبته ان يهجر فلا يكون له مرتبه في الدين لان الذي ينقل عنه العلم ويؤخذ عنه العلم هذا يعتبر في ارشاد للناس ويكون فيه ماذا مرتبه ومزيه ورفع له ولكن عقوبة لمن كان داعية إلى البدعة أن يهجر لا يلتفت إليه لأن لا يلتفت حوله الناس ولأن لا يكون له مرتبة فيه في العلم قال أن يهجر فلا يكون له مرتبة في الدين لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى يعني لا يطلب منه القضاء ولا تقبل شهادته ونحو ذلك ومذهب مالك قريب من هذا ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية ولكن روى هم مسائر اهل العلم عن كثير ممن كان يرى في الباطن راي القدريه والمرجئه والخوارج والشيعة وقال احمد لو تركنا الروايه عن القدريه لتركنا اكثر اهل البصره فتركنا اكثر اهل البصره وهذا لان مساله خلق الافعال افعال العباد واراده الكائنات مساله مشكله يعني فيها فيها خفاء هكذا قال ربنا تعالى وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطأوا فيها فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو أكثرهم فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهن صفوان وأتباعهم فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره ونفوا رحمته بعبادهم ونفوا ما جعله من الأسباب خلقا وأمرها وجحدوا من الحقائق الموجودة في مخنقاته وشرائعه ما صار ذلك سببا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه السنه اذ كانوا يزعمون ان قول اهل السنه في القدر هو القول الذي ابتدعه جهمن فظن انه ماذا هو الحق ان هذا اذا هذا النقل عن تميم رحمه الله الذي يزعم هذا العراقي انه متبع له يفرق بين الطائفتين الطائفه الاولى التي انكرت العلم حكم فيهم الكفره عن عمن سبق والطائفه الثانيه الذين زعموا ان العبد يخلق فعله جعاله من قبيل المبتدعه فالالزام عنيد ليس في في محله وهذا اراد ان يبين ماذا يقول فعند اهل السنه افعال العبد مخلوقه لله وعند المعتزله ان المخلوق خالق لافعاله ومع هذا اثبات كون العبد يخلق فعلا نفسه فاهل السنه لا يكفرونهم فيلزمكم حينئذ ماذا الا تكفر عباد القبور الى ماذا باللازم ما دام ان اهل السنه لم يكفروا من اعتقد انه يخلق فعله وقد سبق ان هذا الرجل كغيره يجعل يجعل الاموات وصائط ينيد وساطه بينهم وبين الله تعالى وسبق تقرير ان السبب لا يفعل والمعتزله يجعلون السبب ماذا خالق لي لفعله ينيد ايهما اولى بالتكفير اذا كفرتم عباد القبور وهم يجعلونها اولى اسباب لا يخلقون النفع والضر وانما مرده الى الله تعالى فاعتقدوا ان الذي ينفع هو الله والذي يضره هو الله والذي يلبي حوائج الخلق هو الله عز وجل ولا ينسبون ذلك الى الالمي الذاتي لانهم ليسوا على عقيده المعتزله مع ذلك كفرتموهم فيلزمكم حينئذ ماذا تكفير المعتزله الذين جعلوا العباد يخلقون افعالهم ولا شك أن هذا تظليم وتلبيس لأن البحث ليس فيما يتعلق به المقالات البدعية وإنما البحث فيما يتعلق به بأصل الدين ولذلك أما أخصر ما رد به الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى بخلاب مفهيم الشيخ عبداللطيف هنا أنه قال الكلام معك في أصل الإسلام في أصل الإسلام هذه الشبهة في بدع المقالات ليست في التوحيد والشرك هكذا ذا الاصل في النظر فيه في مثل هذه المسائل فاذا جاءت مسائل التوحيد والشرك لا ينزل الحكم والكلام في هذه المسائل على المقالات البدعيه وهنا اراد ان يسوي بين ماذا بين المقاله البدعيه المتعلقه بمثل هذه المقالات بما يتعلق بالتوحيد والشرك وهذا الذي يفعله الان اتباع ابن الجزيز وهو انه اذا قلت فيما يتعلق بي كوني من قال بكون القران مخلوقا انه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه ان سلمنا بذلك الا نقول بهذا يلزمك ان تقول ذلك فيما هو متعلق بي الشرك الاكبر يعني يسوون بين المسائل كلها ويجعلون الكفريات التي نص اهل العلم فيما يتعلق بكونه قد قال كفرا او فعل كفرا في المقالات البدعيه هي بعينها ما يتعلق بالتوحيد والشرك ولا شك أن هذا الضلال مبين السل فرق بين, بين البابين ولذلك قال الشهر عبد الرحمن الكلام معك في أصل الإسلام في أصل الإسلام الذي هو توحيد الله بالعبادة توحيد الله بالعبادة وأما البدع التي حدثت في هذه الأمة فإن سببها أن أهلها أخطعوا في فهم الكتاب والسنة في بعض الأصول وصاروا هم أهل السنة في طرفين قيضوا يعني رد مردود عليه وهم قطعوا بان هذه البدع كفريه وانما توقف اهل السنه في بعض البدع بكونها ماذا فيها خفاء فيحتاج الى اقامه الحجه ويحتاج الى تحقق شروط انتفاء الموانع وهي التي نص اهل العلم ان هذه المقالات الخفيه التي قد قال بها من قال انها داخله تحت قاعده تحقق شروط انتفاء الموانع وليست من المسائل الظاهره قال واهل السنه شاذ رحمه الله قالوا اهل السنه كفروا كل داعيه الى هذه البدع ونحوها نقل ماذا ان ان الداعي هذا ليس كغيره ان الداعيه ليس كاك غيره لان هذه المسائل فيها خلاف حتى في تكفير القدريه والمعتزله وحال ذلك فمن اهل السنه والجماعه من من كفرهم اذا فعند اهل السنه افعال العبد مخلوقه لله وعند المعتزله ان المخلوق خالق لافعاله اراد ان يلزم من كفر عباد القبور مع كونهم لم يعتقدوا ان المقبور ها يفعل ويخلق وانما هو سبب بينه وبين الله تعالى حينئذ هذا كفرتهم وجئت الى المعتزلي الذي يزعم انه يخلق افعاله ولم تكفره اذا يلزمك ماذا اما عدم تكفير عباد القبور واما كما انك لم تكفر المعتزله او انك ماذا تكفر المعتزله كما كفرت عباد القبول اما هذا واما اما ذاك واضح هذا والرد كما ذكر عبد الرحمن ان ثم فاصل بين ممكن تقول كفرنا النوعين لا اشكال لكن لا بد قبل ذلك ماذا ان تقر ان ثم فرقا عند السلف في هذه المسائل بين اصل الاسلام اصل الدين ما يتعلق بعباده الله تعالى وحده دون ما سواه وبين سائل البدع التي حصلت في في الامه سواء كفرت او لم تكفر لكن الفرق ثابت ويكفيك ان تجعل الفرقه ثابت باعتبار ماذا ان من ترك اصل الدين كافر بالاجماع القطعي واما هذه المسائل لو كفرت في الخلاف موجود قائم لا شك في ذلك فتم فرق بين بين المسالتين قال هنا شهر دلطيف رحمه الله تعالى قلت يريد العراقي ان مساله الاموات والغائبين هو نظرا نظر اخر غير ما نظره ابوه هو فيما شهر الرحمن انه يلزم ان اهل السنه والجماعه لا يكفرون المعتزله حينئذ ماذا قدريه اذا يلزمك عدم تكفير عباد القبور وان الخلاف واقع في القدريه الذين قالوا ان افعال العباد خلقها العباد انفسهم حينئذ يلزمك كذلك ان ان تنقل الخلاف في عباد القبور قال لا ثم فرق بين المسلتين هذا اصل الاسلام عباده الله تعالى وحده دون ما سواه وهذه مقالات بدعيه اتفق السلف على ان فاعل الشرك هذا مشركون ليس بمسلمين خارج عن المله ولذلك لا يوجد حتى في الكتب التي اولفت في الفرق قد تجد ماذا المعتزله وانواعها القدريه والى اخره لكن لا تجد عباد القبور طائفه اه انفردت عن الامه بماذا بعباده القبور هذا لا لا يوجد له هذه الكتب موجوده بين يديك انظروا فيها تجد الجهميه وان كان ادخلوهم باعتبار المقالات المعتزل الشاعر الرافض الشيعة كلهم هؤلاء ذكرهم بماذا باعتبار المقالات لأن أصل الإسلام يقرون به وهو ماذا عبادة الله تعالى وحده وإنما وقع الكفر باعتبار آخر لا يوجد طائفة واحدة عنوانها ماذا عباد القبور وأن الخلل الذي وقع عنده ماذا عبد ما سوى الله تعالى هذا لا وجود له أين هو لا وجود له إذن فرق بينها هؤلاء خرجوا عن الإسلام ليسوا المسلمين ولذلك مر معنى أن قولا كفرت المسلمين هذا غلطة ليس بصحيح لما كفرنا المسلمين نحن كفرنا ماذا المشركين كفرت المسلمين معناه ماذا انه ثابت له الاسلام داخل في في المله وهؤلاء ليسوا من اهل المله ليسوا من اهل المله وذكره الشيخ فيما مر بتكفير اهل القبلات قال هنا يريد العراقي ان مساله الاموات والغائبين مساله الاموات والغائبين يعني سؤال الاموات الغائبين ودعائهم في الحوائج والشدائد مبنيه على هذه المساله مبنيه على هذه المساله يعني من زعم ان الميت يخلق افعال العباد هذا ممنوع لانه ماذا لانه وافق المعتزله ومن زعم انه لا يخلق افعال العباد اذا لا باس لا اشكاله فعند ادار الامر عنده ماذا هل يعتقد انه سبب او انه ماذا مستقل رجعنا الى المساله السابقه فهو يدور حول هذه المساله ان السؤال انما لكونهما ماذا وصاعد اسباب ولذلك نص على ان السبب لا يفعل انتبه لهذا السبب لا لا يفعل اذا المي السبب او لا عنده سبب او شفاعه وتوسط يفعل لا يفعل شيئا وانما الذي يفعل من الله عز وجل اذا هذا وافق اهل السنه والجماعه في الاعتقاد او لا عنده وافق اهل السنه والجماعه لانه لم يعتقد ان السبب بذاته يفعل ويخلق وانما الذي يعتقد ان السبب يفعل ويخلق من المعتزله اذا فرق بين النوعين فكانه يخطئ من كفر عباد القبور بأنك جريت على أصول المعتزلة وقعت عليك دخلت عليك شبهة المعتزلة وهي أنك اعتقدت أن هذا السبب يفعل بنفسه ونحن لا نعتقد هذا بل الخالق هو الله عز وجل واضح هذا إذن الرمي بأصول المعتزلة وأصول الخوارج هذه جرجيسية قديمة قال هنا يريد العراقي أن مسألة الأموات والغائبين ودعاء في الحوائج والشدائن مبنية على هذه الأموات المساله مساله خلق افعال العباد التي قال بها المعتزله وان اهل السنه يثبتون ذلك لمن اعتقد ان الله خالق افعاله ذلك ما هو سؤال الموت ان اهل السنه لا ينفون سؤال الموت لماذا لانهم يعتقدون ان هذا الميت لا يخلق افعال وانما هو مجرد سبب محض فقط وان من انكر دعاء الصالحين وندائهم فهو من المعتزله هو مين من, من المعتزله لماذا لانه اعتقد ان الميت وهو سبب يخلق الفعل الذي طلبه منه السيد وليس الامر كذلك اخطات في في الفهم الفوم قال فهو من المعتزله لان انكارهم مبني على اعتقاده ان العبد خالق لافعاله نفسه اذا من كفر عباد القبور دخلت عليه شبهه المعتزله هكذا هذا الذي اراده اذا المنهج موجود ام لا المنهج موجوده نكفر عباد القبور اليوم قال هذا دخلت عليه شبهه الخوارج بل اصوله اصول الخوارج واصول واصول المعتزله اذا هو جرجسي محض على هذا المنهج قال والجواب ان يقال الجواب ان يقال اما هذه المساله اعني خلق افعال العباد فاهل السنه قائلون بها خلق افعال عباد معنى ماذا ماذا يعني خلق افعال عباد من خالق الله عز وجل ليس المراد انهم يخلقون افعال لا انما حصل لفظ تعبير قال فاهل السنه قائلون بها لدلاله الكتاب والسنه والادله العقليه والنقليه قال تعالى والله خلقكم وما تعملون ما هنا موصوله احسن تكون موصوله بالقيم رحمه تعالى بن تيميه يبطل انه مصدريه يجوز ان تكون مصدريه لكن اولا تكون ماذا موصوله اي خلقكم وخلق الذي تعملونه خلقكم وخالق الذي تعملونه وقد انعقد الاجماع على هذا ان الله تعالى هو الذي يخلق فعل العبد وان جعل له مشيئة وجعل له ماذا قدره واراده لكن خالق السبب خالق للمسبب هذا تقرير فيما مر لا نحتاج الى اعادته قال وقد انعقد الاجماع على هذا ثم حدث قول القدريه النفات في اواخر عصر الصحابه كما قال ام تميم رحمه الله تعالى واول من اشتهر عنه ذلك غيلان القدري هذا خرج في زمن التابعين ومعبد الجهني هذا خرج في اخر زمن الصحابه يعني قدم مؤخرا صحيح معبد الجهني هذا خرج في زمن الصحابه واما غيلان فهذا في زمن التابعين فاما غيلان فكان في زمن هشام ابن عبد الملك فناظره الاوزاعي امام اهل الشام في زمانه والزمه الحجه وحكم بكفره وقتله هشام الحمد لله ومعبد الجهني قتله الحجاج بن يوسف انظر حجاج قاتل معبد ليش قال واكثر السلف والائمه سلط ظالما على على ظالم واكثر السلف والائمه يكثرونه بهذه المقاله كما هو معروف في محلهم ليس المقام هنا مقام بصري هذه المساله انما اراد به الاشاره وقد قال الامام احمد ناظرهم بالعلم فان قر به خصم وان انكر كفروا نسب الامام احمد على ثم سبق الا هي مشوره عن الشافعي من كان بعضهم يقول قال بعض السلام قال بعض السلام لكن المشهور انها منسوبه للامام الشافعي رحمه الله تعالى ناظرهم بالعلم يعني بماذا ناظرهم بالعلم يعني باثبات علم الله تعالى هذا اراد به القدريه المتقدمه الذين انكروا العلم والكتابه انكروا العلم والكتابه ناظرهم بالعلم بمعنى اثبت لهم الادله الدال من كتاب الصن على ان الله تعالى يعلم الاشياء قبلا وجوديا قبل خلقها فان اقر به خص منتهت قضيه تهذه قضيه ما وان انكر العلم قالوا لا, لا يعلم ها كفروا تدع عن الاسلام تدع عن, عن الاسلام قال هنا يعني إن انكر العلم القديم السابق بافعال العباد وانه في كتاب من حفيظ وقد كذب القران وان اقروا بذلك وانكروا ان الله خلق افعال العباد وارادها فقد خصم قطعت حجتهم لانما اقر به حجه عليهم فيما انكروا قال احمد ما محمل قدر وقدره الرحمن قدره قدره الرحمن قال شيخ الاسلام يشير الى ان من انكر القدر فقد انكر قدره الله وانه يتضمن اثبات قدره الله على كل شيء ونفات القدر جحد كمال قدره الله تعالى ثم قال وقد حكى الاجماع على كفر من انكر العلم شمس الدين ابن قيم الجوزية وغيره هذا معلوم من الدين بالضرورة وناهيك به علما واطلاعا الاجماع اذا كان من لوازم الاسلام فيدعيه كل احد الاجماع اذا كان من لوازم الاسلام وكل احد قد استقر عنده العلم به بالاجماع قال وناهيك به علما واطلاعا فنسبته عدم فنسبته هو العراقي عدم التكفير الى اهل السنه كذب جره عدم الحياه لانه قال ماذا ومع هذا فاهل السنه لا يكفرونهم لعله لا يعني المتقدمين ولذلك قال ان المخلوق خالق لافعاله ماذا المعتزله حينئذ يحملوا على ماذا على انه اراده الطائفه الثانيه المتاخره الذين قال ابن تيميه رحمه الله انهم مبتدعون ضلوا وفيهم قولا للسلف في تكفيرهم الطائفه الثانيه اما الاولى فهذه مجمع على على تكفيرها قال ثم اي حجه في هذا على أن الأولياء والصالحين يدعون بما لا يقدر عليه إلا الله فمسألة خلق الأفعال لا تلازم بينه وبين دعاء الأولياء والصالحين بوجهما لماذا؟ لأن هذه متعلقة بالقدر والقدر هذا من أبوابه توحيد الربوبية وبحثنا في ماذا؟ في توحيد العبادة والألوهية هل بينهما تلازم باعتبار الفرع ذاته؟ الجواب لا فإذا صرف العبادة لغيره تعالى حين ذي ماذا؟ وقع في ماذا؟ وقع في الشرك وقع فيه في الشرك وإذا كان كذلك حكمنا عليه مماشرة سواء أقر بالتوحيد الربوبي أو لا قطع النظر وإنما نحكم عليه بماذا؟ بفعله ذاته واضح هذا إذا لا تلازم باعتباره التكفير وإسقاط الحكم عليه قال ثم أي حجة في هذا على أن الأولياء والصالحين يدعون بما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك بعينه فتجويزه بناء على أن السلف لم يكفروا المعتزل لكونهم يعتقدون أن أفعال العباد يخلقوا العباد هذا لا تلازم بينها لأن بحثنا في ماذا؟ في توحيد العبادة في أصل الإسلام كما قال الشهد الرحمن رحمه الله تعالى وبحثك أو شبهتك التي أدليت بها إنما هي في بدع المقالات ففرق بين بين النوعين فمن سو بينهما حينئذ قد أخطأ في فهم أصل البحث النظر هنا والمجادلة في تحقيق ماذا؟ التوحيد ما يتعلق به ومساله خلق الافعال المتعلق به بالربوبيه لا تلازم بينها وبين دعاء الاولياء والصالحين بوجه ما هذا متعلق بالالوهيه وان كان مراده لا تلازم يعني مطلقا من اصل هذا قد يقال فيه نظرا ولا فيه تلازم لكن ليس المراد من حيث اسقاط الحكم اسقاط الحكم هذا بمجرد الفعل اما بالمقال او بمضمون حقيقه فعله ثمه لازم لا شك بين توحيد الربوبيه وتوحيد العباده لكن مراده هنا باعتبار التكفير والتنزيل تنزيل الحكمه قال وانما اتي هذا العراقي من جهه ظنه ان من قال بان الله يخلق افعال العباد يباح له دعاء الصالحين لفساد حقيقه الشرك عنده وهو انه اعتقاد التاثير في المدعو هكذا عنده وانما اتي هذا من جهه ظنه ان من قال بان الله يخلق افعال العباد يباح له دعاء الصالحين وما قال ان العبد يخلق افعال نفس يحرم عليه ذانه هذا لازم مذهبي هذا لازم مذهبي من اعتقد مذهب اهل السنه ابيح له ماذا ان يسال الموتى ويدعو الصالحين لانه لا يعتقد فيهم والذي يفعل من هو الله عز وجل والسبب هذا لا يفعل وام من اعتقد مذهب المعتزله حينئذ جاء ماذا جاء المنع اذا الذي يمنع من يعتقد عقيده المعتزله والذي يباح له من يعتقد عقيده للسنه والجماعه هكذا فهمه هذا الرجل قال ومن قال ان العبد يخلق افعال نفسه يحرم عليه ذلك يحرم عليه ذا هذا التوجيه من الشيخ غير توجيه ابيه ابوه راى ماذا ان العراقي بهذه الشبهه اراد الالزام كما انكم كفرتم عبادا القبور كفر المعتزله ما كفرتم المعتزله لا تكفر عباد القبور اراد به الالزام ولذلك فرق بينهما بعصر اصيل ان البحث في اصل الاسلام وبحثك بماذا في فيما يتعلق بالبدع والمقالات قال هنا هذا ظن الاحمق لم يفرق بين مذهب المعتزله والقدريه هذا من قبيل البدع في الاسماء والصفات باب التوحيد الربوبي كذلك قضاء وقدر ودين المشركين من العرب والصابئين هذان بابان مختلفان هذان بابان مختلفان ثم قال ويذكر ان بعض الاغبياء عفان الله اياكم شكى رجلا الى امير من الامراء فقال انه شكى رجلا فقال له ماذا اراد ان يتهمه انه مرجئ خارجي رافضي ناصبي اندمج بين ماذا المتناقضات مرجئ وخارجي كيف يستمع كيف يجتمع قال يسب معاويه بن الخطاب اخطاب الاسم الذي قتل علي بن العاص فقال له الوالي لا ادري على اي شيء احسدك على علمك بالمقالات او على معرفتك بالالسه العراقي وهكذا خلط بين توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد العباده لا يميز بين هذا وذاك وهذا تجده اليوم إذا تكلموا في مسائل التكفير قالوا الباب واحد كله واحد الدين كله واحد كفرت هنا تكفر هناك عذرت هنا تعذر هناك ككذا هذا ماذا بن جرجيس ليس ماذا بالمسلمين ولا ماذا بالسنة والجماعة تبعي لهذا تم فرق بين المكفرات تم فرق بين أصل الإسلام وما دونه أهل السنة والجماعة يفرقون هنا ولا يفرقون هناك أما طردوا الباب ورجع المسائل كأنها قواعد لا يخرج عنا فرد من افراد اذا كفرت هنا تكفنه هذا ليس بلازم هذا باطل اشك انه من الامور الدخيله ولا يعرف حتى لا عن تمييز ولا مقيم في التمييز في تسويه بين بين البابين والله تعالى قد فرق بين بين الذنوب لم يجعلها على مرتبه واحده هذا محل اجماع من المعلوم من الدين بالضروره ان الذنوب ليست على مرتبه واحده ولذلك قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك له هذا الاممات اذا هما ذنبان هذا قبل المغفره وهذا لم يقبل المغفره اذا نسوي بينهما قل الشرع لم يفرق قد فرق الشرع على شكل ان هذا من من الباطن قال كذلك قال العراقي وكان احمد امام احمد يصلي خلفه يعني المعتزله وكل السلف هذا كذب كل السلف لا انما وجد من من بعض السلف وكان احمد امام احمد يعني ما كفرهم لانه اذا صلى خلفه معناه ماذا انه لم يكفرهم اذا صلى خلفه معناه انه لم لم يكفرهم لان الصلاه خلف الكافر باطل لا تصح وانما جوز بعضهم اذا كان اذا كان ثم السلطو للجهميه ونحوههم يصلي خلفهم تقيه ثم تعاد الصلاه تعاد الصلاه لان الاولى باطله فاذا خاف الانسان على نفسه في زمن ما فليصلي مع الناس جماعه وجمع ونحوهانك لكن يجب عليه ان ان يعيد اذا ثم فرق بين بين البابين قال رحمه الله تعالى والجواب ان يقال سبحان الله ما اقبح الوقاحه وقاحه كذا والجراه والتمادي في الكذب على الله وعلى اولي العلم من خلقه ما صلى الامام احمد خلف قدري قط بل افتى بعض اهل الحديث بمجلسه انه لا يصلى خلفه فاستحسن هو واستصوابه يعني جعله حسنا وجعله صوابا والمعروف من مذهبه أن الصلاة لا تصح خلف فاسق باعتقاده أو فعله ولا تصح خلف فاسق ككافر كذا قال في الزاد لا تصح خلف فاسق ككافر هذا المذهب لكن ثم قول آخر يعني مسألة خلافية صلاة خلف فاسق مسألة خلافية أما الكافر لا لا تصح بل هي باطلة بالإجماع إذا كان كافرا لا تصح وإنما كما ذكرت سابقا أنه قد يجوز له ماذا أن يصلي ظاهرا ولكن تدرب عليه الاعاده وقد كذب هذا بانتسابه اليه يعني ما احمد ويقول انه ماذا على مذهب الامام احمد ولم يبقى في بغداد الا هو وابوه وجده وعلى عقيده السلف وانه تابع لم تيميه ابن قيم الاخره مجموعه كذيب مجموعه اكاذيب قال والحكم عليه بالصلاه خلف القدريه واكثر اهل السنه لا يرون الصلاه خلفهم كما ذكره صاحب كشف الغم ام او كاشف الغم هذا قيل ماذا انه لي الا لكه فصار كتابه الكبير طيب وبعض العلماء يقول مساله صلاه الجمعه والجماعه مبنيه على مساله القول بالتكفير وعدمه يعني اذا كفرت ها لا تصلي واذا لم تكفر صلي هكذا يعني مبنيه على ماذا على التكفير قال مبنيه على مساله القول بالتكفير وعدمه ويرى الصلاة خلف من لم يكفر ببدعته إذا احتيج إلى ذلك إذا وجد غيره أو مقدم لا يصلى خلف المبتدع هذا الأصل فاسق والمبتدع لا يصلى خلفه فما حكاه هذا عن أهل السنة كذب لا مرية فيهم والصواب التفصيل عند بعضهم والمنع مطلقا عند آخره تفصيل بين البدعة المكفرة وغيرها البدعة المكفرة التي يكفر صاحبه لا يصلى خلفه وكذلك البدعه المفسقه ان وجد غيره لا يصلي خلفه والا صلى خلفه والصلاه تعتبر صحيحه تعتبر صحيحه والمنع مطلقا عند اخرين اذا السلف اختلفوا فيما يتعلق به هذه المساله قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح فتح الباري الجزء السادس صفحه 190 وفرق الطائفه بين البدع المغلظه وغيرها البدع المغلظه غليظه التي تصل بصاحبها الى إلى غيره يعني ما دونها غيره يعني ما ما دونها فالبدع عند أهل العلم ماذا مكفرة ومفسقة فرق بين النوعين فقال أبو عبيد في من صلى خلف الجهم أو الرافض يعيد لأنه باطلة جهم كافر والرافض كذلك إذا اعتقد أولهية علي رضي الله تعالى عنه أو صاحب عقيدته ما هو مكفر كفر حينيذن الصلاة خلف الجهم والرافض باطلة حينيذن قال يعيد ومن صلى خلف قadari او مرجئ او خارجي لا امره بالاعاده قال وكذلك الامام احمد قال في الصلاه خلف الجهميه انها تعاد يعني لو لو الزم او احتاج ان يصلي تقيه يعيد الصلاه لانها باطله لا تصح خلف ماذا خلف كافر انها تعاد والجهمي عنده عند الامام احمد ما هو الجهمي انتبه هنا هذا عنده وعند كثير من السلف والجهمي عنده من يقول القران مخلوق فانه كافر هذا تجعله معك اصلا الجهم عند الامام احمد من يقول القران مخلوق فهو جهمي وهكذا عند سائر السلف لو رجعت الى ما نقل عن السلف فمن جعل او اعتقد ان القران مخلوق فهو جهمي فهو جهمي انيد المعتزله اعتقدوا ذلك فهم جهميه ولا اشاعره ام جهمي اذا لا تصلي خلف اشعري ولا معتزلي فضل عن جهميه محض جهميه قال ابن رجب الجهمي عنده من يقول القران مخلوق فانه كافر عينا يعني لا لا نوعا او يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق هذا جعله جهمي لما محمد رحمه الله تعالى ونص لما محمد انه تعاد الصلاه خلفه ايضا تعاد الصلاه خلفه ايضا وقال لا يصلى خلف من قال لفظي بالقران مخلوق وهو جهمي وقال لا يصلى خلف القدري هكذا قال لا يصلى خلف القدريه اذا قال لا يعلم شيئا حتى يكون فهذا كافر الذي هو الطائفه الاولى فان صلى يعيد يعني فاينحتاج تقيه فاينل تلزم الاعاده وقال ايضا في القدري اذا كان داعيا مخاصما تعاد الصلاه خلفه هذا النوع الثاني ولذلك قال ابن رجب هذا محمول على ما علم من لا ينكر منهم العلم القديم باب الثاني الذين قال الذين قال فيهم المتيميه مبتدعون ضالون يرى المام احمد ماذا انه اذا خاصم يعني دعا عينيد لا يصلى خلفه لا يصلى خلفهم, يصل خلفهم وقال في الخوارج اذا تغلبوا على بلد صلى خلفهم وقال مره يصلى خلفهم الجمعه يصلى خلفهم الجمعه صلى ابن عمر خلف نجدة الحرور وقال في الرافضي الذي يتناول الصحابه لا يصلى خلفهم وقال في من يقدم عليا على أبي بكر وعمر إن كان جاهلا لا علم له فصلى خلفه فأرجو أن لا يكون به بأسا وإن كان يتخذه دينا فلا تصلي خلفه وقال في المرجئ وهو من لا يدخل الأعمال في الإيمان إن كان داعيا فلا يصلى خلفه أرق بين الدعية وغيره مرجع يعني ما أكثر من اليوم إذا كان داعية يؤلف ويصلف ويتكلم هذا لا تصلي خلفه ولو صليت في بيتك قال فلا يصلى خلفه وقال في الصلاه خلف اهل الاهواء اذا كان داعيه ويخاصم في بدعته فلا يصلى خلفه لا يصلى خلفه والا فلا باس وهذا محمول على البدع التي لا يكفر صاحبها او لا يكفر صاحبها يعني لا يصلى خلفه فاما ما يكفر صاحبه تعاد الصلاه خلفه لان باطنه لا تصح كما تقدم عنه قال حرب قلت لاحمد فتكره الصلاه خلف اهل البدع كلهم فقال انهم لا يستوون يعني بعضها بدع مكثره وبعضها مفسقه وقد يكون داعيه وقد لا يكون داعيه قد يكون مخمولا لا يتكلم وتعلم انه مبتدع وبدعته مفسقه لا لا مكفره صلى خلفه اما اذا كان داعيه فلا يصلي خلفه واذا كانت البدعه مكفره حينئذ لا يصلي خلفه والصلاه تكون باطنه لكن اذا كان اللسان قد اتهم او شيء من ذلك على باسا ان يصلي ظاهرا ويعيد الصلاه بعد ذلك ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى واما الصلاه خلف الفساق فسقا مسبل حليق الى اخره فقال احمد في من يسكر لا يصلي خلفه قال وفي من ترك شيئا من فرائض الاسلام وتعامل بالربا لا يصلي خلفه ولا خلف من يكثر كذبه وسئل عن الصلاه خلف من يرتاب الناس فقال لو كان كل من عصى الله لا يصلى خلفه متى كان يقوم الناس على هذا وفرق مره بين المستتر والمعلن يعني الذي يضاهر ويجاهر وبين الذي يستر نفسه قال احمد بن القاسم سئل احمد عن الصلاه خلف من لا يرضى قال قد اختلف فيه فان كان لا يظهر امره في منكر او فاحشه بينه او ما اشبه ذلك فليصل ستر وفرق مره بين الصلاه خلف الامراء وغيرهم ومرى شانهم اخر قال الميموني سمعت احمد قال اذا كان الامام من ائمه الاحياء يذكر فلا احب ان اصلي خلفه البت <تصفيق> لانا اختيار الائمه يختار يعني يصلي في المسجد هذا دوله دوله هذا وليس هو والي المسلمين والي المسلمين يختلف لأن ابن عمر سئل عن الصلاة خلف الأمر فقال إنما هي حسنة لا أبال من شركني فيها ولهذا المعنى لم يختلف في حضور الجمعة والعيدين خلف كل بر نفاجر أو لم يختلف ورد في حديث لكن أنكره الإمام أحمد أن يصلى كل خلف بر نفاجر قال لا لا أعرف هذا لأنه قد يكون فجوره كفرا وإنما الأمير إذا لم يصل وجوره الى الكفر وحينئذ يصلى خلفهم استثنى كلام عن السلف كثير في هذا الامراء ليس كغيرهم قال والمشهور عنه اعادته خلف الفاجر فان كان يكفر ببدعته ففي حضورها معه روايتان وما حضورها يعيدها ظهرا الجمعة هذا مع حضورها يعيدها ظهرا وحكي عنه لا يعيد اذا ثم خلاف فاما خلاف قال واختلف اصحابنا في حكاية المذهب في اعادة خلف الفاسق فمنهم من قال في اعاده الرويتان مطلقا ومنهم من قال ان لم يعلم فسقه فلا اعاده وان علم ففي الاعاده روايتان ومنهم من قال ان كان مستترا لم يعد وان كان متظاهرا ففي الاعاده روايتان فاما من يكفر ببدعته فحكمه حكم الكفار هكذا قال ابن رجب من يكفر بدعته فحكمه حكم الكفار ولذلك فرق اسحاق ابن رهويه بين القدريه والمرجئه فقال في القدريه لا يصلي خلفهم وقال في المرجئه ان كان داعيه لم يصلي خلفهم وقال حرب حدثنا ابن ابي حزم القطعي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا اشعث عن الحسن في السكران يا ام القومه قال اذا اتم الركوعه والسجود فقد اجزا عنهم يعني وعقل معه ليس مطلقا وقال محمد بن سيرين يعيدون جميعا والامام وحكى ابن المنذر عن مالك قال امام مالك انه قال لا يصلى خلف اهل البدع من القدريه وغيرهم ويصلى خلف ائمه الجور فرق مالك بين نوعين وعن الشافعي انه يجيز الصلاه خلف من من اقام الصلاه وان كان غير محمود في دينه غير محمود لا يستلزم الكفر اختلف المنذر هذا القول ما لم تخرج بدعته الى الكفر اختلف وفي تهذيب المدونه ترجئ الجمعه غيرها خلف من ليس بمبتدع من الولاه واذا كان الامام من اهل الاهواء فلا يصلى خلفه ولا الجمعه الا ان يتقيه يعني يخاف منه فليصلي معه وليعد الظهر ووقف مالك في اعاده من صلى خلف مبتدع يعني توقف تاره وقال ابن القاسم يعيد في الوقت انتهاء وفي مصنف على مذهب سفيان الثوري تكره امامه اهل البدع والاهواء الداعيه الى ذلك سئل سفيان عن الصلاه خلف الامراء الذين يقولون طاعتنا لله طاعه ومعصيتنا لله معصيه قال كان الحجاج يقول ذلك وهم يصلون خلف رافضين او قدريين فليعد الصلاه ولا يصلي خلف من يقول الايمان قول بلا عمل ايمان قول بلا بلا عمل وحديث انس الذي خرجه البخاري في هذا الباب يستدل به على الصلاه خلف ائمه الجوري واعوانهم وقد جعله البخاري دليلا على امامه المبتدع ايضا كما يطاع في غير معصيه اذا كان له ولايه على الناس فانه امر بطاعته مطلقا مع انه صلى الله عليه وسلم اخبر بانه سيكون من بعده ولاه يغيرون ويبدلون ما لم يصل الى حد الكفر ونهى عن قتال ما اقام الصلاه ما اقام الصلاه اذا قاموا الصلاه حينئذ لا يقاتلون اذا ما اقاموا الصلاه يقاتلون اذا ما قاموا الشرع كله من باب اولى احرى اذا لا يفهم ماذا شيء اخر قال ولم ينهى عن الصلاه وراءهما انما امر بالصلاه في الوقت اذا اخر الامراء الصلاه عن الوقت وامر بالصلاه مع نافله وقد سبق هذا الحديث في الموقف اذا كلام رجب رحمه الله تعالى واضح بين يدل على كذب هذا الرجل وانه ماذا أن الإمام أحمد يصلي خلف المعتزل مطلقا بل كل مبتدع قل هذا باطل إذن وكان أحمد يصلي خلفهم وكل السلف يعني جميع السلام بل ثم تفصيل عند السلف قال رحمه الله تعالى فصل قال العراقي وهذا من باب الكرامة هذا من باب الكرامة وتكلم في إثبات الكرامة وأنها تكون بعد الموت وسدل بقول تعالى عن الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخر يعني مراد ماذا أن سؤال الموت عنه وطلب الحوائج من الموت والأولياء أن من كانت له كرامة جاز سؤاله هكذا عند الصوفية كل من كانت له كرامة جاز أن تسأله من دون الله تعالى فجعل ماذا فجعل الكرامة وإن ثبتت أنها كرامة من الله تعالى جعلها ماذا دليلا استدل به على جواز التوسل به ودعائه من دون الله تعالى وقضاء الحواجه ولا شك ان هذا سجال فاسد ابطله المصنف رحمه الله تعالى بما سياتي وهذا من باب الكرامه لا شك ان اثبات الكرامات هذا اصل من اصول معتقد السنه والجماعه صحيح او لا ذكر ابن تيميه في خاتمته الواسطيه وذكره غيره من ائمه السنه اثبات الكرامات لاولياء الله تعالى والولي هو كل مؤمن ها تقي يعني لا بد ان يثبت صلاح اولا ثم ما اجراه الله تعالى على يده يكون ماذا يكون كرامه واذا ثبتت الكرامات لا يسدل ماذا ان نعبده من دون الله تعالى هل ثبت ترابط تلازم لا اذا هي كرامه اكرمه الله تعالى تثبيتا له او من اجل قيامه الدين نحوه ذلك او لغيره ومع ذلك لا يجوز ماذا ان يسال من من دون الله وهم يسدلون بماذا باثبات الكرامات على انه يجوز سؤاله من دون الله تعالى اذا ما الوجه بين بين النوعين لا شك انه من ابطل الباطن وتكلم في اثبات الكرامه والكرامه لزوم الاستقامه كما قال التيمي رحمه الله تعالى حيث قال في فتاوى الوز 11 صفحه 213 قال وكل من خالف شيئا وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول مقلدا في ذلك لمن يظن انه ولي لله فانه بنى امره على انه ولي الله وان ولي الله لا يخالف في شيء إذا ثبت أنه ولي معناه كل ما يقوله حقا جواب لا هذه مرتبة الرسول ولو كان أبا بكر ولو كان عمر ولو كان عثمان أو من سادات الأولياء ومع ذلك ليس كل ما قاله يكون ماذا كنوا حقا وواجب الأمة أن تتبعهم قالوا أن ولي الله لا يخالف في شيء ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة صحيح؟ هذه قاعده اهل السنه والجماعه نثبت الكرامات وهذه الكرامات تكون لاولياء الله تعالى لكن لا يستلزم ماذا ان نقبل جميع ما, ما يقول ولو خالف الكتاب والسنه لا ولو كان من اكابر سادات الاولياء قال رحمه الله تعالى لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنه فكيف اذا لم يكن كذلك من باب اولى لانه قد يكون مشركا ويدعى انه من اصحاب الكرامات قال وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله كيف يثبت انه ولي لله انه قد صدر عنه مكاشفه في بعض الامور مكاشفه في بعض الامور او بعض التصرفات الخارقه للعاده مثل ماذا مثل ان يشير الى شخص فيموت جعلو ماذا جعلو كرامته ودل على انه ولي لله تعالى دون ان يظهر في فعله وايمانه وديني حينئذ الحكم عليه بكونه وليا قال او بعض تصرفات الخارقه للعاده مثل ان يشير الى شخص فيموت او يطير في الهواء الى مكه او غيلان او يمشي على الماء احيانا او يملا ابريقا من الهواء هذه لا ادري كيف <تصفيق> يملا ابريقا من الهواء قال او يختفي احيانا عن اعين الناس او ان بعض الناس استغاث به وهو غائب او ميت فرائه قد جاءه فقضى حاجته او يخبر الناس بما سرق لهم او بحال غائب لهم او مريض او نحو ذلك من الامور وليس في شيء من هذه الامور ما يدل على ان صاحبها ولي لله يعني اذا حصلت الخوارق بمجرد خوارق العادات لا يحكم على صاحبها بماذا بانه ولي لله حتى يعرض على كتابه والسنه ولذلك قال الكرامه لزوم الاستقامه يعني ان يلزم ماذا استقامه الكتاب والسنه قال رحمه الله وليس في شيء من هذه الامور ما يدل على ان صاحبها ولي لله بل قد اتفق اولياء الله على ان الرجل لو طار في الهواء او مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لامره ونهيه وكرامات اولياء الله تعالى اعظم من هذه الامور قالوا هذه الامور الخارقه للعاده وان كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله صحيح قد يكون ماذا عدوا لله ولذلك الساحر يجري على يده ماذا خوارق عادات والكاهن والمنجم كلها هؤلاء تجري على ماذا على ايديهم خوارق العادات الساحر قد يطير وهو مشرك كافر اذا جرى هذا الفعل على يده وهو وهو كافل قال فقد يكون عدوا لله فان هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين واهل الكتاب والمنافقين وتكون لاهل البدع وتكون من الشياطين فلا يجوز ان يظن ان كل من كان له شيء من هذه الامور انه ولي لله بل يعتبر اولياء الله بصفاتهم وافعالهم واحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنه ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشراء الإسلام الظاهن يعني التمسك بكتاب والسنة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لابد من الإيمان ولابد من من التقوى قال هنا وتكلم في إثبات الكرامة وأنها تكون بعد الموت هل للكرامة تكون بعد الموت كذلك أم أنها للحي فقط؟ هذا العله اخذ من بعض كلام تيميه رحمه الله تعالى ان الكرامه قد تكون بعد بعد الموت فلو كلام ينص على ذلك قال رحمه الله تعالى في الاقتضاء الجزء الثاني صفحه 254 فهذه الاثار اذا ضمت الى ما قدمنا من الاثار علم كيف كان حال السلف في هذا الباب وانما عليه كثير من الخلف في ذلك من المنكرات عندهم لا يدخل عندهم قال ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من ان قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد يسمع وحين صارت كرامة صارت كرامة او قبور غير من الصالحين وان سعيد بن المسيم كان يسمع الاذان من القبر ليالي الحره ونحو ذلك فهذا كله حق ليس مما نحن فيه والامر اجل من ذلك واعظم لو ثبت انه حق لا يستلزم السؤال لو ثبت ان هذه كرامات تكون للميت بعد موته وانها مما يجوز ان يقع ونصدق ذلك لا يلزم من ذلك ماذا دعاؤهم من دون الله تعالى فاثبات الكرامه شيء وسؤالهم شيء اخر قال رحمه الله تعالى وكذلك ايضا ما يروى ان رجلا جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يروى فشكى اليه الجدب عام الرماده فرآه وهو يامره ان ياتي عمره فيامره ان يخرج يستسقي بالناس يعني راه رؤيه في المنام او رؤيه فيه في بال من هذا الظاهر فان هذا ليس من هذا الباب ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم قال واعرف من هذا وقائع وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم او لغيره من امته حاجه فتقضى له هذا مر معنا انه ماذا قد ياتي عند القبر فيبتليه الله تعالى ان يسال فتقضى حاجته فان هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه وعليك ان تعلم عليك ان تعلم هذا تركه العراقي اخذ الاول وترك الثاني وعليك ان تعلم ان اجابه النبي صلى الله عليه وسلم او غيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال لا يدل على الجواز اصلا فانه هو القائل صلى الله عليه وسلم ان احدهم لا يسالني المساله فاعطيه اياها فيخرج بها يتابطها نارا هو حي وهو ابو حيي فقالوا يا رسول الله فلما تعطيهم قال يابون الا ان يسالوني ويابى الله لي البخل واكثر هؤلاء السائلين الملحيين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لطرب ايمانهم كما ان السائلين به في الحياه كانوا كذلك وفيهم من اجيب وامر بالخروج من المدينه فهذا القدر اذا وقع اذا وقع يكون كرامه لصاحب القبر اما ان يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا يعني لا لا يدل على حسن السائل انه صاحب ايمان ودين ولا يدل كذلك على جواز سؤاله من دون الله تعالى فرق بين النوعين اثبات الكرامة للحي او الميت بعد موته لا يستلزم ماذا جواز دعائه فليس دليلا وانما الدليل في كتاب السنه على المنع من سؤال غير الله تعالى قال فان الخلق لم ينهى عن الصلاه عند القبور واتخاذها مساجد استهانه باهلها بل لما يخاف عليه من الفتنه وانما تكون الفتنه اذا عقد سببها فلولا انه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الانبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتوقي الشياطين والبهائم لها واندفاع النار عنها وعن من جاورها وشفاعة بعض في جيرانه من الموتى والسحباب الاندفان عند بعضهم وحصول الأنس والسكينة عندها ونزول العذاب بمن السهانة فجنس هذا حق جنس ليس أعيان لأنه قد يكون كذبا ليس مما نحن فيه وما في القبور قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة لو ثبت الكرامات كما قال هذا المدعي بعد الموت لا يستلزم مدى استحباب الصلاة فضلاً عن سؤالهم كل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أو قصد الدعاء أو نسك عندها لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي تفعلها علمها الشارع كما تقدم فذكرت هذه الامور لانها مما يتوهم معارضه لما قدمناه وليس كذلك اذا قوله هنا العراقي وانها تكون بعد الموت يعني الكرامه قد تحصل للمقبور بعد موته وعند قبره لكن لو حصلت لا تستلزم ماذا دعائه من دون الله تعالى فباب الكرامات للاحياء والاموات شيء وسؤال اصحابها شيء اخر وقال رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء الاول صفحه 177 واولياء الله هم المؤمنون المتقون مؤمنون المتقون وكراماتهم ثمره ايمانهم وتقواهم لا ثمره الشرك والبدعه والفسق مبتدع والفاسق والكافر هذا لو حصل على يده شيء لا يكون دليلا على صحه ايمانه واكابر الاولياء ان ادعى الايمان واكابر الاولياء انما يستعملون هذه الكرامات بحجه للدين او لحاجه المسلمين يعني تقويه الدين او حاجه المسلمين والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات وام من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه متعد حد ربه وان كان سببها الايمان والتقوى استعانه في ماذا في معصيه حينئذ هذا في ترتب الحكم الشرعي عليها لا يجعل ماذا كون الكرامه حق قد تحصل لكن لو جعلها سبيلا للمحرم صارت ماذا ها صار استعمالا باطلا فاذا كانت الكرامه في اصلها حق لا يلزم من ذلك ان يستعمل في في باطل قال فمن جاهد العدو فغنمه جاهد العدو اذا طاعه او لا طاعه فغنمه غنيمه فانفقه في طاعه الشيطان يجوز او لا يجوز لا يجوز كونه سبب الاصلي غنيمه وهي سبب شرعي يسوغ له استعمالها في طاعه الشيطان الجواب لا اذا فرق بين النوعين قال فانفقه في طاعه الشيطان فهذا المال واناله بسبب عمل صالح كصاحب الكرامه فاذا انفقه في طاعه الشيطان كان وبالا عليه وكذلك الكرامه قد تكون حقا في اصلها وهو مؤمن لكن يستخدمه في ماذا في طاعه الشيطان فكيف اذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان من باب اولى احرى وهي تدعو الى كفر اخر وفسوق وعصيان ولهذا كان ائمه هؤلاء معترفين بان اكثرهم يموتون على غير الاسلام على غير الاسلام قال والمقصود هنا ان من اعظم اسباب ضلال المشركين ما يرونه او يسمعونه عند الاوثان كاخبار عن غائب اذا هذا استدراك لما مر يعني ليس على اطلاقه انه قد قد تكون ثمه كرامات عندما عند, عند القبور لا بل كثير ممن يدعيه من يرى الكرامات عند القبور انما هي ماذا من الشيطان ولذلك قال ان من اعظم اسباب ضلال المشركين ما يرونه او يسمعونه عند الاوثان كاخبال عن غائب او امر يتضمن قضاء حاجه ونحوه ذلك فاذا شاهد احدهم القبرا الشقه وخرج منه شيخ بهي عانقه او كلمه ظن ان ذلك هو النبي المقبور او الشيخ المقبور والقبر لم ينشق وانما الشيطان مثل له ذلك كما يمثل لاحدهم ان الحائط انشق وانه خرج منه صوره انسان ويكون هو الشيطان تمثل له في صوره انسان وارهه انه خرج من الحائر ومنها اولئك من يقول لذلك الشخص الذي راه قد خرج من القبر نحن لا نبقى في قبورنا بل من حين يقبر احدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس يعني الارواح تكون ماذا مفارقه وهي التي تتصرف في الكون قال ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازه يمشي وياخذ بيده الى انواع اخرى معروفه عند من يعرفها واهل الضلال اما ان يكذبوا بها واما ان يظنوها من كرامات اولياء الا يعلى افراط ولا ولا تفريط قال ويظنون ان ذلك الشخص هو نفس النبي او الرجل الصالح او ملك على صورته وربما قالوا هذه روحانيته او رقيقته او سره او مثاله او روحه تجسدت حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين فيظن ان الجسم الواحد يكون في الساعه الواحده في مكانين ولا يعلم ان ذلك ان ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الانس قالوا هذا ونحو مما يبين ان الذين يدعون الانبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون غير الله هم من المشركين الذين يدعون غير الله اذا تمسك هذا الرجل ببعض كلام النبي رحمه الله تعالى ان اصحاب القبور قد تكون لهم كرامات بعد ها بعد موتهم ليس على اطلاقه وانما قال جنس ذلك قد يكون حقا يعني بعضه ليس ليس كلها ثم ليس كل من ادعى ذلك قبل منهم قال هم من المشركين الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكه والنبين اربابا قال تعالى ما كان لبشر ان ياتيه الله الكتاب والحكمه والنبوءه ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون قال ومثل هذا كثير في القرآن ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا غيرهم إذن سقط ما ذكره هنا العراقي من قوله وانها تكون بعد الموت قال هنا الشارح الشرح اللطيف رحمه الله تعالى ومراد العراقي ان دعاء الصالحين وليس شفاعه بهم وطلبا ما لا يقدر عليه الا الله منهم من جنس الكرامه المثبته التي اثبتها اهل السنه سؤالهم من جنس كرامه ولك ان تجعل ماذا وسينص عليه ان عندهم كرامات عين يد صاحب الكرامه يدعى من دون الله تعالى فيجعله ماذا فيجعلهم مطردا قالوا هذه طامة عظيمة وغاية في الجهالة والسفاها بل هي من جنس احتجاج النصارى على دعاء المسيح وأمه لأنه حصلت ماذا؟ حصلت آيات لي المسيح عيسى عليه السلام وعبادتهما ظنوا أن ما حصل للمسيح ولأمه عليهم السلام من المعجزات والكرامات يبيح لهم دعاءهما وعبادتهما إذن هذا الدين النصارى أن ما حصل لعيسى عليه السلام جعله إلهاً لكوني فعلوا وفعل قالوا واذا خاطبت النصرانيه سرد عليك من المعجزات والكرامات التي اعطيها المسيح واحتج بها على دعواه ولا فرق بين هذا وذاك اذا هذا من جنس ديني النصارى فالنصارى يحتجون على جواز دعاء عيسى عليه السلام بل جعله اله ان له ماذا خوارق اذا دعوه من دون الله تعالى وهذا كذلك الميت الميت له خوارق في حياته او بعده وجعلوه ماذا اله ا مع الله تعالى اذا لا فرق بين هؤلاء و هؤلاء قال وعباد القبور يحتجون في هذا الباب بما لم يثبت كما قال التيمي رحمه تعالى كثير مما يدعيه من الخوارق هي كذب من الشيطان كما ذكر التيمي انه ينشق القبر فيخرن او الحائط لا الى اخره مجموعته كذب قال وما ثبت فاكثره دون ما أعطيه المسيح صحيح اولى فاذا كان ما اعطيه المسيح لا يجوز سؤاله فما دونه من باب اولى واحرى قال فاكثره دون ما اعطيه المسيح ومع ذلك فالاحتجاج به على دعائهم من جنس حجج النصارى لا يدل على المدعى وهو جواز الشرك سؤال الموتى بل غايته ان يدل على علو الدرجه من حصلت له كرامه هو كذلك وصدق الرساله اذا جاءت على يد نبي أو ثبوت الولاية إذا اقترن به عمل صالح اقترن به عمل صالح أما إذا لم يقترن فلا صحيح لأن الكرام لا تكون إلا, إلا على يد ولي لله تعالى مؤمن تقي يعمل به بالشرع وأما الاستدلال بذلك على أنه يدعى ويرجى ويشفع وينفع فهذا من دين النصارى والصابع أو عباد الأصنام يعني استدلال بذلك جعله ماذا دليلا يستدل به كما يستدل بالكتاب والسنة دليل الكتاب والسنة يمنع والكرامه دليل يجوز فحصل تعارض فقدم ماذا دليل الكرامه على دليل كتاب السنه هكذا هذا مرادهم قال واما الاستدلال بذلك يعني جعل الكرامه دليلا يستدل به على ماذا على جواز سؤال غير الله تعالى والقران منع والقران منع حينئذ حصل تعارض فقدم ماذا <تصفيق> قدم دليل الكرامه قالوا هذه الشبهه هي التي اوقعت في الشرك جمهور المشركين شبهه سماها شبهه لان كل ما يستدل به يسمى ماذا؟ سما شبهه لانه يلبس به الحق بالباطل فان اصل عباده الاصنام هو التعلق على الصالحين هو تعلق على ملد نوح عليه السلام كما هو معلوم وتصوير صورهم وتماثيلهم بل عباد الكواكب دعاهم الى عبادتها ما اودع الله فيها من الحكم والمنافع راوا فيها حكما وفي منافع كان لماذا كان الحكم صار معلقا على كلما وجدت المنفعه والحكم فتم ماذا فتم السؤال فتم السؤال صار مطردا قال ما اودع الله فيها من الحكم والمنافع التي ظهرت اثارها في هذا العالم كما يعرفه من عرف مذاهب القوم يعني عباد الكواكب والاصنام وطرد الدليل الذي استدل به العراقي طرد الدليل يعني ماذا ها ان يعمله كلما وجد فرد من, من افراد هذا الطرد وطرد الدليل الذي تدلل به العراقي ان يقال بدعاء كل ذي كرامه وقربه وكذلك عندهم عند الصوفيه هكذا كل صاحب كرامه متبرك به وتمسح به ويعبد اذا اذا اذا ما جعلوا على قبر قببه عبدوه من دون الله تعالى وهو مطرد عندهم وطرد الدليل الذي تدلل به العراقي ان يقال بدعاء كل ذي كرامه وقربه وفي نسخه مزيه اذا اعتقد ان الفاعل وهو هذا الشرط أن يعتقد أنه سبب لأنه مستقل يعني والسبب لا يفعل كما يقول إذا اعتقد أن الفاعل هو الله ولا يتوجه الانكار وانكار على النصار في قولهم يا عيسى افعل كذا إذا لماذا تنكرون على النصار أنهم جعلوا عيسى إلها مع الله تعالى ولا يتوجه الانكار على النصار في قولهم يا عيسى افعل كذا يا روح القدس أعطني كذا يا والدة المسيح اشفع لنا إلى الإله لأنه من أولي العزم العزم ومن اكابر اهل الكرامات هذا لازم لهم ولو لم يلتزموا دل على ماذا على ضعف قوله لازم اذا لم يلتزموا صاحبه يدل على ضعف قوله والمسلم اذا تصور هذا ظهر له ما فيه من الجهل والضلال بمجرد الفطره ومعرفه الاسلام حقيقه الاسلام واما من رزق الفهم فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وووفق للاستدلال بايات الله ومخلوقاته التي نصبها شاهده وداله على توحيده في ربوبيته و الهيته فذلك اكمل ايمان يعني عرف النتيجه بدليل واتم علما وايقانا اذا تصور ذلك يرى كفر من تعلق على غير الله كفر يعني كافر ليس بليس بمسلمين ودعاه فيما يختص بالله من اوضح الواضحات وابين البينات يعني حكم كفر من دعا او كفر من دعا غير الله تعالى هذا من ابين ما بينه الله تعالى قال قال تعالى ام اتخذوا من دونه اولياء يعني اصنام ام هذه بل بل اتخذوا يعني جعلوا وصيروا من دونه اي من دون الله تعالى اولياء اي اصنام فالله هو الولي وليك ولي من اتبعك لا ولي سواه وهو يحيي الموت وهو على كل شيء قدير قال استدل بعموم قدرته وإيجاده وحيائه الموت على وجوب توليه وهذا إنما يكون بماذا بعبادته وحده لا شريك له إذن الله الولي يجعل الإنسان ماذا يجعله وليا وهذا من أسمائه جل وعلا كيف يكون بعبادته وحده دون شريك دون ما سواه قال ابن جريب تفسير الآية يقول الله تعالى أم اتخذ هؤلاء المشركون بالله أولياء من دون الله يتولونهم فالله هو الولي يقول فالله هو ولي أوليائه وإياه فليتخذوا وليا لا الآلهة والأوثان ولا ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا وهو يحيي الموت يقول والله يحيي الموت من بعد مماتهم فيحشرهم يوم القيامة وهو على كل شيء يقول والله القادر على إحياء خلقه من بعد مماته وعلى غير ذلك إنه ذو قدرة على كل شيء قال والقرآن والسنة يدلان على هذا ويقررانه بأنواع الدلالات وألطف التقريرات دلالة والمطابقة والتضمن والالتزام والآية التي سدل بها وهي قول تعالى ماذا نحن أولياؤكم حياة الدنيا والآية التي سدل بها ليس فيها ما يدل على دعواهم ليس فيها ما يدل على دعواهم ما يدل على دعوه دعوه ما هي أن أصحاب الكرامات لكونهم أعطوا كرامة حينئذ جاز ماذا؟ جاز سؤاله بل فيها ما يبطلها ويدحضها يهلك ويفسدها فإن أول الآية نص على وجوب التوحيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله يعني معبودنا وإلهنا الله إذن وحدوا الله تعالى أم لا وحد الله تعالى كيف حين يسالون غير الله تعالى تناقض او لا تناقض فحينئذ لم يفهم الايه لا اولها ولا ولا اخرها ولم يحسن الاستدلال فان اول الايه نص على وجوب التوحيد وافراد الله بالعباده والاستقامه على ذلك يعني الثبات على على ذلك بالتزام حقوقه وواجباته هذا معنى الاستقامه وهذا معنى ماذا قولهم قالوا ربنا الله اي الهنا ومعبودنا هو الله تعالى اذا قالوا لا اله الا الله وعلم معناها والتزموا بي ب لوازمها نريد صرف العباد غير تعالى يكون مناقضا لهذه الكلمه قال وتنزل الملائكه ومخاطبتهم للمؤمن بهذا الخطاب نحن اولياءكم في حياه الدنيا وفي الاخره وتوليهم له لا يدل على انه يفعل ويشفع وانما يدل على ماذا على كرامته وعلو درجته ونيل مشتهاه ومدعاه في ذلك يعني لو قالت الملائكه لمؤمن مات نحن اولياءكم في الحياه الدنيا هل معنى ذلك انه يسال من دون الله تعالى لا شك ان هذا استدلال فاسد ولا تدل عليه الايه لا بالمطابقه ولا بالتضمن ولا بالتزام وانما هذا عنده اصول يفهم القران بناء على على اصوله قال فاين في هذا ما يدل على انه يدعى في حياته او بعد مماته لا لا ليس ثم لفظ يدل على ذلك البتة وفي الحديث من قال في القران برايه فليتبوى مقعده من, من النار وهذا قد قال هذا قال برايي لانه يجوز الشرك باعتبار دلاله هذه الايه القران كله يبطل الشرك من اول الى اخره وهذا اتى بايه تدل على ماذا على انه يجوز سؤال هؤلاء قالوا في روايه بغير علم بغير علم قالوا هذا الجاهل هكذا يتخبط في الاستدلال بايات الله يتخبط في الاستدلال بايات لماذا لانه يعرض عن المحكم وياتي لا الا المتشابه هنيد لا بد من الاختلاف ولا بد من التخبط هذه سنه قال وهذا الجاهل يتخبط في الاستدلال بايات الله ويحملها على غير محملها قلب الحقائق يقل ماذا يقلب الحقائق يجعل ما يدل على على تحريم الشرك ونفيه وابطاله انه دال على جوازه دال على على جوازه وكل ذلك من اجل ماذا ان يقف مع جزء ايه هكذا تديد الميل يوم هذا يقف مع لفظ دل عليه في الايه وينسى اولها واخرها وهنا لو وقف مع اول الايه لعلم ماذا انها ترد عليه وطبط مذهبه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام اذا اتوا بالتوحيد على على وجه الكمال واقتدوا بالانبياء والمرسلين فاين عباده غير الله تعالى فاين ما يفعل عباد القبور عند عند القبور هل هو داخل في هذه الايه نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا يدل على جواز عباده غير الله تعالى اي فهم من هذا هذا فهم منكوس ان يريد قلب الحقائق واضح هذا ان يريد تخبط من اجل الوقوف مع المتشابهات لو رجع الى هذا اذا كان اللفظ يدل قلنا فيه شيء من التشابه لكن هذا فيه كذب على على الله تعالى قالوا ويحمله على غير محملها ويتاولوها على غير تاويلها كالرافضه بل على نقيضه وضده وسبحان من طبع على قلبه قالوا قد استدل بعض من يدعي العلم على مساله تصرف الاولياء وانهم يدعون بقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون قال ماذا الا الشهداء احياء عند ربهم اذا احياء تسالهم تدعون من دون الله تعالى تسجد لهم وتذبح لهم ما قال هل, هل هذا النص يدل على هذا كونهم احياء عند الله تعالى كرامه لهم صحيح او لا وفيه ترغيب للاحياء بان يلتحقوا بهم هذا الاصل اما انهم يدعون من دون الله تعالى هذا النص لا يدل على ذلك لكن هذا لما سمع هذا قال ماذا فقال بعض عوام المسلمين ان كانت القراءه يرزقون بفتح الياء فذاك متجه والا فالایه حجه عليك يرزقون اذا مخلوقون فكيف تسالهم صح او لا اما لو كانت الايه يرزقون حين صاروا الهه هم الذين يرزقون صح او لا همت ولعيا قال ماذا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء اذا هم احياء عند ربهم يرزقون يرزقون من سالهم لو كانت الايه هكذا صح ماذا صح للاستدلاء لكن يرزقون اذا غير الصيغه من الذي يرزقهم الله عز وجل اذا اسال من من يرزقهم لا تسالهم قال قال في الفتاوى البزدازيه من كتب الحنفيه قال علماؤنا يعني من الاحناف من قال ارواح المشايخ حاضره تعلم يكفر يكفر يعني يعتبر ماذا كافر قال من قال ارواح المشايخ حاضره تعلم يكفر فان اراد علماء الشريعه فهو حكايات الاجماع او اجماع والاجماع على هذا يعلم بالضروره من دين الاسلام وهذا احد الطرق التي يعرف بها الاجماع اجماع ضروري يعني ما كان الذي عبر عنه ابن القيم به بلاوازم الاسلامي هذا تحكيه انت وانت في هذا الزمان تقول اجمع الصحابه على كذا لماذا لانه هذا من لوازم الاسلام تقرر عندك معنى الاسلام حين اذا ما لا يقوم الاسلام الا به قل اجمع السلف على ذلك لا اشكال فيه قال وهذا احد الطرق التي يعرف بها الاجماع وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في رسالته في الرد على من زعم ان الاولياء يدعون ويتصرفون على ان ذلك كرامه قاموا من من الكرامات لهم في حياتهم وكذلك بعد بعد موتهم اذا اكرمهم الله تعالى بماذا في الحياه وبعد الموت وبعد الموت ماذا يصنع تخرج ارواحهم من القبور فتتصرف بماذا في الكون فلا مطر الا من جهاتهم ولا مخلوق الا من جهاتهم قال وهذا الكلام وهذا كلام فيه تفريط وافراط بل فيه الهلاك الابدي والعذاب الصرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق روائح الشرك المبل وغش الشرك بعينه ومصادمه الكتاب العزيز المصدق يعني لما دل عليه مصدق المصدق ادل وزيعه ومخالفه عقائد الائمه وما ارتمت عليه الامه انتهى والمقصود من كلام الذي نقله الشيخ عبد اللطيف هنا انه حكى الاجماع اجماع الامه على كفر من زعم ذلك من زعم ان ان ارواح الموتى تتصرف في الكون وانا تسال نحو ذلك هذا كافر لانه مشرك واذا كان كذلك فتم اجماع قطعي بالدلاله على على ذلك اذا هذه الشبهه تتعلق بماذا باثبات الكرامات اثبات الكرامات ولا شك ان الكرامه ثابته لكن بشرطها واساسها الذي تقوم عليه ولو ثبت ان هذا ولي لله تعالى تقي ولو كان ابي بكر او عمر او عثمان او علي وقعت له كرامه لا يجوز ان يسدل به وقعت كرامه على ماذا على سؤالهم من دون الله تعالى والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين